أفَتُمَا رُوَنَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُغْشَى السِّدَرَةَ مَا يُغْشَى مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا اسماء سم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 لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى إن إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشئكم من الارض وَإِذْ انتم اجننه فِي انتم أجنة في بطون امهاتكم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 وقوم نوح من قبل انهم كانواهم اظلم واطغى والمؤتفكه تاهوا فغشاها ما غشا فبأي الاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون, وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا